شعبنا سالوا أرضنا أرضنا نادو شعبنا سالوا أرضنا لا كل آماننا لا قيت كل آماننا فمتى ستعود الطيور متى فمتى ستعود الطيور متى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 فمتى يا تداع الجمادومتى الروح دائرة الخطا عاثرة الروح دائرة الخطا عاثرة على كل وجه رؤاح إرث وعلى كل وجه رؤاح إرث الروح دائرة, دائرة, دائرة الخطا عاثرة <تصفح> <تسفح> <في رحفة>. <تصفح> على كل وجه رؤاء حاء <مع> وعلى كل وجه رؤاء حاء فمتى يسأم الذل من نامته فمتى <فامتا> يسأم الذل من نامته. <مع>